178. أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقوم كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون in het leven van een leerlingen, het leven van een leerlingen, het leven van een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 kom fasik om bin bain, fat bayanu, fat bayanu, al wa'lamu Lao yotri okum fika si rim min al amri laanitum walakin, alloha ha beba ilaikum ul imana wazayana hufi ikum nobikum, wa kia roha ilaikum ul ika humo washidon. فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما Voorzitter, ik wil de de collega's bedanken voor hun verantwoordelijkheid. Ik wil näm en ikhwaat en faacmipho bijna akhwaat en watteq Allah laalakum turhamon ja ayhaa de zinnen aanen en yeschal koomen en koomen وعسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفثوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولا أئكم الظالمون يا أيها الذين آمنوا جتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسس ولا يغترب بعضكم بعضا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 en الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم je het بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون Kull at walni moon allah abidini kum, Allahu yallah mu mafissa mawati wa mafinam, Allahu vi kulli xai inani. Yamun nuna alaika an aslamu, kullat amun nuna alaya islamakum. Banillahu الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين ان الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون.